شاعر يام الشاعر علي بن بلال سلام من شاعر يارد سوات البدو يردون مرادها الداج ما تجد ورود كبيرا اقصد محمد ولا زيد وانا شاعر وممنون اليوم دحت شي وخلي مكانتهم كبيره راس الخيارين راس المرجله والناس يدرون من طيب فعل العرب في ديره والعلم كلين يرده والرجاج لي توحون والهاجر ما ورد في القيض بحبل قصيره حبله رهوي وقت يرهون يوم العرب من زمان اول مواردهم عسيرة قسمت في مدح شيخ من محلف من اقبل الدون وفعلي منه قدم العين للشعر سفيرة الا ان هذه بداية نعتبر هشبه عربون فيما يخص وباقي أخبري كثيرة كثيرة كثرها منها العوارف ما يملون يعيدها فيك شاعر يعمل ويحكم ضميره بمناسبتها تخصك مثلها للمسى بيض اللون ودر القوى من عمد غبة البحر الغزيرة بمناسبتها تخصك مثلها للمسى ودر القوافي <تصفيق> من عمد غبته